بسم الله الرحمن الرحيم قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها وتشكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير الذين يظهرون من ورزائهم ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا الله ولدنهم وإنهم ليقولون منكرا من القول وجرا وإن الله لعفو الرسول وَالَّذِينَ يَضْرَحُونَ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّ فَالَّذِينَ تُعَذِّبُونَ بِه وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِير فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا فمن لم يستطع فإطعام فتين مسكينا ذلك لتؤمنوا بالله ورسوله وتلك حدود الله وللكافرين عذاب نديد إِنَّ الَّذِينَ يُحَادُّونَ اللَّهَ وَرَسُولَهُ كُبْتُوا كَمَا كُبْتَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وقد أنزلنا آيات بينات وللشافرين عذاب مهين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 النجوى ثلاثه الا الله وراضعهم ولا خمسه الا الله وسادسهم ولا ادنى ولا ادنى من ذلك ولا اكثر الا الله ومعهم اينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم ألم تر إلى الذين نهوا عن نجوى ثم يعودون لما نوعا ويتناجعون بالاسم والعدوان ومعصية الرسول وإذا جاء ويساءك حيوك بما لم يحيك به الله ويقولون ويقولون في أنفسهم لولا يعذبنا الله بما نقول حسبهم جهنم يصلع لها تبيس المصير يا الذين آمنوا إذا تناجيتم فلا تتناجوا بالإسم والعدوان ومعصية الرسول وتناجوا بالبرل والتقوى واتقوا الله الذي إليه تحشرون إن من ناجِي وَعَادٍ مِنَ الشَّيْطَانِ لِيُحْزِنَ الَّذِينَ آمَنُوا وَلَن يَسْبِقُوا الَّذِينَ شَاءَ اللَّهُ بِإِذْنِ اللَّهِ وَعَلَى اللَّهِ فَلْيَتَوَكَّلِ الْمُؤْمِنُونَ يَا أيها الذين وإذا قيل لكم تفسحوا في المجلس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قِيلَ انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير يا الذين آمنوا إذا ناجيتم الرسول فقدموا بين يدي نجواكم صدقة ذلك خلد لكم وأطهر فإن لم تجدوا فإن الله رسول رحيم أشفقتموا أنه وقدموا بين يدي نجواكم صدقات فإذ لم تفعلوا وتاب الله عليكم فأقيموا الصرات وآتوا الزكاة وأطيعوا الله ورسوله والله خبير بما تعملون